في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغقش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها